بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت ملد حكيم كبير الا تعبدوا الا الله انني لكم من هنذر وبشير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 إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَغَرِيحٌ فَقُورٌ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ انسِ عَلَيْكَ نَزَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْعِنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فاتوا بعشر سور مثلهم مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمَ أَنَّ مَا هُمْ سِلٌّ بِعِلْمِ اللَّهِ أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُسَآءِمَا نُورَ حَمَهُ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها اولئك الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 لا جرى ما انهم في الاخرتهم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبت الى ربهم واخبت الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعماء والاصم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 قومي ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم ارادنا باديا ورائي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمُ الْهُدَىٰ وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بغارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان قرضتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول ان اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذل من الظالمين مالو يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم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 ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون فسنف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء تم هنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل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 قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا ما رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارضي بلعي ماءاتي ويا سماؤ اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته عليك وبركاته عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا اصبر ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون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 قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فاكيدوا لي جميعا ثم لا تنصرون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 وَأَطْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَثُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ هُدًى وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي لَهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ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 ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيد وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قولها هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم مالنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد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 مَسَمَّتَ عِنْدَ رَبِّكَ مَسَمَّتَ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِدَعِيد وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك بينا ضعيف ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأُعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه راس الرثد المرفود ذلك من انباء القران قصصه عليك منها قايم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا يَأْتِ أَمرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ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 والدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِّمَّنْ أُنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ